Bismillahi wierzycieli, bismillahi wierzycieli, bismillahi wierzycieli, bismillahi wierzycieli, bismillahi wierzycieli, bismillahi wierzycieli, ما عيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 Słyszeliśmy o tym, co mówią koledzy, co mówią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 والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ jero, اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارون فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْأُ الْأَرْضِ ذَهَبَ وَلَوْ يَفْتَدَى بِهِ أُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ